بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله ونحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إيايا فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من اعادته وأما شتمه إيايا فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفأ أحد رواه البخاري وفي حديث آخر فسبحاني أن أتخذ صاحبة او ولدا رواه البخاري قلنا إن هذا الحديث العظيم قد اشتمل على ذكر باطلين يتنزه الله عنهما والرد على كل باطل في الحديث فالأول التكذيب وثاني الشتم من العباد من يكذب الله ويقول لن يعيدني كما بدأني يعني لن أبعث ينكرون البعث ومنهم من يدعي له الولد أما بالنسبة لقضيه التكذيب بالبعث فهذه من أعظم ميادين المعارك بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار العرب ومشركيهم عند العرب كان متاصلا قضية إنكار البعث إنكار البعث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 يقولون لا بعث حتى يعملوا ما يشاءون ولا يخشى شيئا ما ورانا حساب إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولذلك تراهم يعمرون دنياهم جدا يهتمون بالصحة جدا يهتمون بالملذات الأكل الشرب اللبس اللبس الشهوة، المركب، القصر، إلى آخره، لأنه هذه كل شيء عنده، هذا كل شيء عنده، ما في آخرة، بالنسبة له لا يؤمن باليوم الآخر، ثم ليطغى ويظلم ويضغي ويسلب، يأخذ مال هذا، يعتدي على هذا، يضرب هذا، ينتهك عرض هذا، ما في حساب، ما في آخرة. فعند اهل الدنيا هذا اسهل شيء خلاص انكار البعث وداينه وما في تانيب ضمير ويظن نفسه هذا هذا هو هذا كل شيء علما ان عقلاء الدنيا لو قيل لهم هل تظنون أن ان هذا المشهد ينتهي هكذا يعني الظالم يموت ظالما والمظلوم يموت مظلوما والمقهور يموت مقهورا والمغلوب يموت مغلوبا والمسلوب يموت مسلوبا ومن سلبه وقهره وظلمه وبطش به وانتهك عرضه واخذ ماله ومات على ذلك خلاص انتهى هذا كل شيء عقلاءهم يقولون لا اكيد ما انتهى كل شيء لا بد يكون في يوم حساب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 من الطغيان والظلم وفيه مكاسب دنيوية يأخذ مال الغير يستولي على ممتلكات الغير فيها شهوه يأخذ الذي منع نفسه وجاهد نفسه وتعب هذا ينتهي المشهد بنسبة له هكذا بدون مكافأة طيب. فالعقلاء يقولون لابد من وجود محكمة ولا بد من وجود يعني من وجود يوم يصير فيه اقتصاص قصاص واعاده الحقوق الى نصابها الى اهلها القران الكريم حفل بادله كثيره في مواجهه منكرير البعث فتعالوا الآن يعني نستعرض وإياكم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 بلى والواو والقسم وربي واللام والنون التأكيد لا تبعثنها شوف كم كم مؤكد بالقسم بالواو القسم وربي ذكر الرب واللام والنون طيب هذا طريق في الرد على منكر البعث ان الله اقسم واكد بالمؤكدات العظيمه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 طيب الدليل الدليل من القرآن الله احتج على منكرين البعث الحجج الله رد عليهم ردودا نبغى الدليل على انه اهون آه هو هذه الآية هات قبلها إيش؟ ما هو السؤال اذا فهمت السؤال تجيب الجواب صح ايوه وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه ما هو الاهون لعادة وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده طيب قال وهو اهون عليه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 الابتداء الاحتجاج ال عليهم بالابتداء بالابتداء بابتداء الخلق انه انشاك من العدم فهو اهون عليه اليس الذي أليس الذي خلقهم اول مره قادر على ان يعيدهم هاتوا ايه بنفس هذا اليس فيها اليس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 يعني من عمل هذه الأشياء أليس قادرا على إحياء الموتى؟ من عمل أشياء أكثر وأعظم ألا يقدر على إعادة الموتى؟ قال شوف من مني ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ها؟ يعني خلق من العدم وسواه في أحسن تقويم وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس من عمل هذه الأشياء وقام بها قادر على أن يعيدهم بعد الموت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هذه ردود إلهية مفهمة غيره رد آخر لا, لا هذه انتقلت انتقلت من واحد مكذب إلى عزير لا انتقلت الحين انت بدأت بإيش لحظة شوي بدأت بإيش لأيل بدأت بها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه هذا الكافر قال ما يحيي رمه غير رميم فأمات الله مئة عام ثم بعثه هذا عزير عليه السلام هذا مؤمن ايه هذا بس من باب زيادة الإيمان يعني مثل أرني كيف تحيي الموتى أن يحيي هذه اللو بعد موتها فأمات الله مئة عام ثم بعثه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 بقرة بني إسرائيل ضرب الميت ببعض البقرة فعاد إلى الحياة جيد غيره ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم ها لا هذه قصة ثانية الذين خرجوا من ديارهم غير قصة الرجل الذي مر على قرية نحن حنا نتكلم يعني هذه قصة أخرى يعني قصة ما هي نفس القصة اي بس نفس العنوان نفس الموضوع ممكن طيب نبغى عنوان آخر ودليل له نعم تفضل احسنت أحسنت الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى الاستدلال بإحياء الأرض بالمطر على إحياء الموتى هات الآية يقول انا أجيب لكم العنوان وعليكم الآية هات غيره إن الذي أحيى لمحي الموتى غيره وترى الأرض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 انظر إلى الأرض الميتة كيف يحييها الله بالمطر فتنبت ومن كل زوج بهيج الذي احياها قادر على احياء الموت هذا, هذا حجه دامغة يعني قال ابراهيم ارني كيف تحيي الموتى رب أريني كيف قول إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير القصة المعروفة فجمع الله أجزاءها بعدما تفرقت وركبها وطارت بعد أن أعاد إليها أرواحها طيب نعم جيد كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الاستدلال بال. خلق الأول طيب كنتم عدما فخلقكم أوجدكم او كنتم في الأجنة بلا أرواح ثم نفقت فيكم الروح خرجتم إلى الدنيا متم فيبعثكم مرة أخرى هذه طبعاً هذه فيها جزئين فيها قضية ان الخلق ما خلقوا سدى ولا عبث خلقوا لغاية عظيمة وهي عبادة الله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 قال تعالى بل هم في لبس من خلق جديد ابتداء الخلق لم يعجزنا والاعاده اسهل منه وكذلك قوله عز وجل ولئن سالتم من خلقهم لا يقولن الله فاني يؤفكون طيب انتم تعرفون ان الله خلقكم هو الخلق والاعاده اهون من الخلق وهو بكل خلق عليم وفي آية ترد عليهم لما يأتي الواحد يقول خلاص أكلته الأرض أكلته الأرض خلاص أكلته الأرض ماذا قال الله في قضية أكل الأرض للأموات ماذا قال الله قال الله قد علمنا ما تنقص الارض منهم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 نسبه تحلل الاجساد في تراب الارض ولما يذوب الجسد ويصير املاح ويرجع مره اخرى ويختلط بتراب الارض ويعود يعود كما كان ترابا الله عز وجل يعلم هذا التحلل لاجساد الموتى كم مقداره كم ينقص وكيف وكم منه يعود الى التراب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ما تأكل الأرض من اجسادهم بعد الموت هل سي ترى فيها فيه رد بليغ بليغ أحسن يعني هذا في تقريب اللي هو القيام من النوم النوم موته صغره طيب فالاستيقاظ العوده الى الحياه كامله بعد النوم هذا أيضا فيه آية إن في ذلك ومن اياتي منامكم بالليل والنهار حتى المنام هذا وكيف يعني يتوفاهم يتوفاهم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخره إن الله على كل شيء قدير وقال ولقد علمتم النشأة الأولى يعني الخلق الأولى ما كنتم شيئا كنتم عدما فلولا تذكرون لولا تذكرون قدرة الله على اعادتكم وأن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ويقول الإنسان أئذا ما ميتوا لسوف اخرج حي استبعد ينكر يكذب الانسان يعني كافر او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا هل ترى ردود الهيه غير لو يجي واحد يخترع رد هذا رد ردود مفحمه ثم قال الله عز وجل في سورة الإسراء في ردود متقدمة جدا على موضوع على المكذبين البعث يعني وإذا قالوا وردوا إذا قالوا قال وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا عظاما ورفاتا الرفات الأجساد البالية خلاص بليت أئذا كنا عظاما ورفاتا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لمبعوثون خلقا جديده يستبعدوني استفهام استنكاري انكاري لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا؟ شوف الرد رد والله شيء شيء ما يعني حتى يمكن ما يخطر بالبال قل كونوا حجاره او حديده انتم الان تستبعدون البعث تقولون عظام وروفات بليت ونخرت عظام نخرة نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم هم بالساهرة في أرض المحشر زجرة واحدة نفخ نفخة ثانية فإذا هم بالساهرة أرض المحشر قال الله قل كونوا حجارة أو حديدة أنتم تستبعدون البعث تقولون لحم وعظم بليا وصارت العظام نخرة والجسد بلية واللحم راح كيف يرجع؟ قل كونوا حجارة أو حديدة كونوا شيئا لا يهترئ ولا يبله لو كانت أجسادكم من الحجارة من الصخر الذي لا يبله الجبال منذ أن خلقها الله في الأرض باقية صح ما